<تصفيق> إِنَّ الَّذِينَ يُبَاهِعُونَكَ إِنَّ مَا يُبَاهِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْطَأَيْ ம க த இம குசு வமன் கயூனிச يَقُولُونَ نَبِئْتَنَا نَسِينَا مَا دَعَتْ بِكُمُ بِجِم قُلْ بِمَا أَمْرُكُمْ أَرَادَ بِكُمْ قَوْلًا أَوْ أَرَادَ